وَدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْطَأُ عَلَيْنَا أَفَمَن يُقَافِ فِي نَارٍ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّمَا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِن جَبارٌ بِذِكْرِ مَن نَجا أَهُم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ فَانزِلْ مِن حِكْمَةٍ حَمِيد ما ينقض قانونك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك له مغفرة وادعقاب اليم ان ربك له مغفرة وادعقاب اليم وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ قُرْآنًا اعْجَمِيًّا لَّقَانُوا لَوْ نُقِصَّتْ آيَاتٌ اعْجَمِيٌّ وَرَدِّي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى قُلْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخَصَمَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَانِيَ ضَارِبًا عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ في ظل